وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا باسي موضوع بين النوع الحادي والعشرون جوري بيستيك حملة فنوني حديث لا دوي أويكا متلكمان توفر الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فرمي الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع وهو الذي نسبه الكذابون المفتوون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر انواع الروايه المختلف يعني هو خلق بكري يعني دروس بكري دابه اندريد دروس بكريت او شكل دروس نكان مدم في غمبره صلى الله عليه وسلم حظي ابسيم وداي وحكم وحكمشي شر انواع الروايه يعني لا لا لجنسي الضعيفة لجنسي الساقطة لجنسي مردودة لها لها ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوع حركة سيكوزاني حديث موضوعة فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا ببيان وضعه فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله ويكاتل من علم أن حديث من الأحاديث يعني من الأحاديث النبوية أما إن روى حديثا من الأحاديث الصحابة هل يحل له أن يرويه؟ طبعا دروبا دميش كسيكو دروزنيا حلارنيا دروك افتراك دم بوكس دروزنيا بلا موضوعك موضوعي حديث النبوي وهو ومن علم أن حديثا من الأحاديث يعني النبويه موضوع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرون ببيان وضعه حديث غريهاد أكيد موضوعة أجاوبت الموضوعة بوت الموضوعة يعني بو أود باسكت كموضوع أو بللي موضوعة أو درسته أما عقد ندوة أو درست وهذا الحظر عام في جميع المعاني هذا الحظر يعني هذا المنع في جميع المعاني <تصفيق> يعني واتاقر بو أحكام بيت بو قصص بيت, بيت بو ترغيب بيت بو شيء بيت سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها لحديث سمراء ابن جندب والمغيرة ابن شعبة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى يرى يعني يظن يرى بظن يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكذابين كذابين بجمع فغير جمع شغن راوته فهو أحد الكذابين فهو أحد الكذابين أحد الكذابين من الكذابين من جنسهم أما أحد الكذابين يعني المختلق هو كذاب الواضع الأصلي هو كذاب لكن المحدث بالموضوع المحدث بالمختلق فهو كذاب أيضا وكذلك الزوجة النمونية القلم أحد اللسانين بتثنيه القلم أحد اللسانين، لسان لسان أو قلم بخوي لسانك كتعبير لا شيء أداد لا ويكالا لسان دا هي. فهو أحد الكذابين يعني الكذابين رواه مسلم في صحيحه ورواه أحمد وابن ماجه عن سمرة وقوله يرى فيه روايتان بضم الياء وبفتحها أي بالبناء المجهول وبالبناء للمعلوم يعني يرى بحديث يرى انه كذب من باب الرؤيه القلبيه يرى بمعنى يظن كابو رؤيه بيت هل بمعنى يراش اصلا موضوع لمعنى الظن وقوله الكاذبين فهو احد الكاذبين ان فيه <تصفيق> بكسر الباء ويفتحها أي بلفظ الجمعي وبلفظ المثنى كابو كاذبين كاذ كاذبين يشهد شنشيا والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح فسواء علم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة أم لم يعلم إن كان من غير أهلها وأخبره العالم الثقة به بها فانه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكسب في يوتي او حديث موضوع ما بروايتكي تنكعبين بكذاب ما بحديث الزاند كحديثك موضوع دلويه روايتكي وأما مع بيان حاله فلا باس أما دوي اوي كاو حديثك موضوع الباسكت بلو حديث موضوع أود رؤس الروايات بكيل أن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفها الجهة بذة النقاد من أئمة هذا العلم. شن أزانتك حديثك موضوعة بتشتكي علماء أزان هم كسيكش نازنت. أو أن يكون جهبت جهبت جمعي جهبت جهبت جهبذ بكسري جيمك سكوني هائك النقاد من أئمة هذا العلم كابوها مو أهل علم ماذا نهزان؟ النقاد الجهبت منهم أو أنه زالان منها بكس نشترك يكا إقرار وضعه بذلك يعني أوكسيك حديثة كدانا وخوي إقرار بكات خوي داني في هذا البنات كحديث في حلب في غنبر خواص الله عليه وسلم كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن الصبح بن عمران التميمي أنه قال أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الصبح لا هندي نسخدها عمر ابن الصبحي إمامي ذهبي الميزان هنائتي ونقل عنه كلام احمد بن علي السليمان يقول عمر ابن الصبح بألف اللام الذي وضع آخر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هيك كلا والضاعين خوي إقراري كذو علماء كذولا سري وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع حديث في فضائل القرآن وأنه وضع في فضل علي سبعين حديثا ميسرة هيك كلو فضائل القرآن اثتين هل بستوا؟ وأنه وضع في فضل علي رضي الله عنه سبعين حديثا وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم والملقب بنوح الجامع أنه <تصفيق> وضع على ابن عباس أحاديث في فضاء القرآن سورة سورة تلبع لي سورتك حديثك لفضل أو سورة باسك الدواء أمرية كما اشتيه كما كبهوا أزعمت حديثك موضوع ومنها ما ينزل منزلة إقراره شتريش من هيك أو اقرار رواية كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده لسكتك وريادك حديث لسكتك وريادك على شيخك وريادك بلان أو حديثة فقط أو راويتي فاشن فسيدر باري مولدي اكر دايغوني اكر ثم يسال عن مولده فيذكر تاريخا معينا قلنا عليه لسالي او ند من تولد او ند يعني تنتمي او ند ثم تبين من مقارنه تاريخ ولاده الراوي بتاريخ وفاه وفا الشيخ المروي عنه ان الراوي ولد بعد وفاه شيخه بوادر أكويك راسينا كردو. أمش من باسكت لقولي رحمه الله وثمان اما أما حاله بحال أزاني. بقال أزاني بحال شزاني. قولي الشيخ albani من كذا نقل كده. أما بحاله أو أن الشقيقة في والراوي طفل بابو بيتش للسردامي أو ده لو فاتي كده أم أو أن الشيخة في والراوي طفل لا يدرك الرواية أو أن دمندال هو نازل الرواية أو غير ذلك كما دعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار مأمون بن أحمد الهروي الدعاء كدوكة شيبوة أنه سمع من هشام تهشام كري عمار بسوى فسأل الحافظ بن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنه خمسين ومائتين صليب صدو جاء فقال له فان هشام الذي تروي عنه مات سنه مائتين وخمسين واربعين بخير بيتا يعني بنصلي شي فرقه بكويك خلقي زوجر هلين جاري شان شافعي لقل ابو حنيفه لشونيكا مناخشي شان كيد درباري دربري دولا قدرتان دسترس کوانيک شينشان دولا خدا تن ترسقوليشان يا شورده و جن مكين جاكد و جن مكين حلق و مكاو صلا بوب جنم دريونيان او دواعي كديان با نازنم با عرض عرضه كي يه نه وتي نانه لاستا خواهد نانه حلال وي انا تيباشي حرام بو تا آق نانه آق او آق نانه او دولا خود ترسقوله أبو حنيفة لصدو فنجان مردو شافعي لصدو فنجان دائب مالي ملي دعنا نشتن بيك بويا أواع خصيك خلية يعني بويا فين صاري فرقة فقال هذا هشام بن عمار آخر تيوكا سيكت له في فرويكا فقال هذا هشام بن عمار آخر وقد يعرف الوضع بأيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما ما معنى. أقرب بحال ندوزي وباإقرار ندوزي وجالية هاي بتشيها بقرائنا بعندك قر قرينة بعندك حورا بالجهاية ببالجيت هوا ويجنا دليله بس قرين قرينة دليل نية. قرينة لقل دليلة من اشتکام دزدی او وش خلاصه که یا کدروش پر خویتی. بالام که که اشتکام دزدی او سعادت ویش شو، او فعلا بردم مالی امن پسکپسکی بوده. یکی چیه؟ پاندلیله؟ نه. او قرینه. قرینه دلیل نیه. حور حور دلیله. حور بالگیر. باید با قرائن فر رایی، اوی للراوي كذا يعني لمروي كذا لحديثه كذا نك مروي عنه او فيهما معا جرى واحده هم الراوي كش هي وهمشي شيء هي لمروي كش هي فمن امثله ذلك ما اسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي ام كذا كسي حمره سيف بن عمر قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فجاء ابنه من الكتاب الكتاب يعني المدرسة كتاب لطبه خديمة بمعنى المدرسة بمدارس راكا كنت عند السعد ابني طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم او تویی ما مستقلی دام یعنیش که اتی حالی خویک دو او تویی ما مستقلی دام ایش الله قالل اخزین نهم امر آبریانه بام باتشو آبریانه باد حدیثی که اینه لذمیانو آبریانه بخو نه من الیانه باد لاخزین نهم الیومه واتا لأخزينهم اليوم بالحديث النبوي يعني بالحديث بحديث عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم لأخزينهم واتا بالحديث حدثني اكرمه عن ابن عباس مرفوعا يكسر حدثني إكرمة ابن عباس مرفوعا معلم صبيانكم شراركم. معلم صبيانكم شراركم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين شرك خستوا أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين وسعد بن طريف قال فيه ابن معين لا يحل لأحد الأر أن يروي عنه وقال ابن حبان كان يضع الحديث وراوي القصة منكم ولا يشتن أم بثلاث هل هم كسي ضعيف والضعواني ورابي القصة عن سيف بن عمر قال فيه الحاكم متهم بالزندقة وهو في الرواية صاخب وقيل لمأمون ابن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان يعني كسي كسي شيء أو مهم جرينجا يعني فضاؤيل منزله أشتانى بيان نتوء. ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخلاص شمدين خلقه شنكته فقال حدثنا أحمد بن عبد الله لداخى أقصى له. بوي رضي أقصى حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان أبو في التدريب أحمد بن عبد البر. أحمد بن عبد البر بني أحمد كور عبد الله نيا. التدريب ده أحمد بن عبد البر هذا. حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمة من إبليس اكثر حديثي هنا ويكون في أمة رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي لا دجي شافعي عيد حديثي هنا وحديثي في وضع كدوى وكما فعل محمد بن عكاشة الكلماني الكذاب قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة يعني حديثي يعني وضعك في سبيل الله في سبيل الله بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه، فقيل له بيانوا خالكان يرفعون أيديهم في الركوع، والرفع منه كأمانا دجي أمان. يرفعون أيديهم في الركوع أي الذهاب إلى الركوع والرفع من الركوع، فقال حدثنا المسيب ابن واضح، قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له حديثي كذا أنا حديثي في وضعك فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب فإن الرواية عن الزهري بهذا السندي بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في الموطا وسائر كتب اهل الحديث او اندبت بغته كي دريب هل بس والدجبه ام موضعاه او يكثابه للزهري والثابته الكشيه كبارب الرفع عند الركوع يعني عند الذهاب الى الركوع وعند الاعتدال يعني عند من الرفع الرفع عند الرفع إلى الركوع وهي في الموطا وسائر كتب اهل الحديث انتهى كلامه <تصفيق> ومن القرائن في المروي قرينيك لا حديث كذا بي عاده او حديثان يكدان موضوعا ركيك يعني فصيح بليغني كلماتك فصيحنيه وتشبك وترشبكش بليغني ان يكون ركيك ركيك لازماني عربيده لهنوات لا ورك بشد كافك رك الشيء يعني فعلك فعلك اللازمه رك الشيء ركا, ركا وركاكة الركاكة يعني ضعف ورقه والركيك ضعيف كسر وان علمي كمي في يارك ركيك العلم ركيك العلم يعني قليله كسر اقل اسلبي او توانا بيارين ركيك الاسلوب يعني سخيف بوش ومن القرائن في المروي أن يكون رشيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتواء والركيكي كي ركيكا دون دورك نتيانا ين كلمات كان فصيحنا بيان ترشيبك بليغنا بي بيا بي فصاح وبلاغ فرقان شي فصاح في الكلمات أما البلاغ في الترشيب يعني في المعنى قال الحافظ بلغ، فقد وضع أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاة لفظها ومعانيه، ركاة لفظها من حيث الفصاح وركاة معانيها من حيث البلاغة والأحكام. قال الحافظ ابن حجر المدار في الركة في الركّة على ركة المعنى. المدار في الركة على ركة المعنى فحيث ما وجدت دلت على الوضع لها متنك ما حديثك رشيكا من حيث المعنى او قلق قرائنك هانيتها بلا مرجي جنية جاري واها حديثك مروي بالمعنى وليابا هار حديثك تنكدابيني هان دق ركاكي تنكي الموضوع هو ضعيف لو رواياتي تي بالمعنى نيت واني بيت بوكو خيد دقيقا بلان على قرينه چون دليل شي قاطع ني بت اي بيت اگر شي أقل او حديثا يعني غير مروي باللفظ يعني قبل لفظ بو او دياره ركيكش بيت شتي على كلام بيغنبدي صلى الله عليه وسلم كنابته وإن لم ينضم إليه ركة لفظي، أن ركّة اللفظ لأن, هذين لأن هذا الدين كله محاس، والركّة ترجع إلى الرداء، أما ركّة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، باحتمال أن يكون رواه بالمعنى، فغير الفاظه بغير فصيح، كمركلمات كتاب، يا هند تقديم تأخير كتاب، باب ثاني، أما عاد ترشيبي ترشيبي شيء. هلا بيعن احتمالك هنقدر احتمالك بقوه لزمان عربي ده أو كاتا زانيد أو إيش يا أو موضوعه نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب أجرؤتي أو أو قولي في غمدي خير صلى الله عليه وسلم والرواية المعنانية لقل قال أوجه داركيب أو درودكات دا وقال الربيع بن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليلة تنكره حديث رناشيك لسألوك رناشي روش وكو رناشي روش ديالة ديزان ريت وديزاني أما وتأوى وظلمة كظلمة الليلة تنكره وقال بوش شوش تاريشيك بسر حديثه وأزاني وأزاني اوا حديثي بغنبرني صلى الله عليه وسلم وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم يعني كانت قرشه به حديثي كبيني هل كان سيفران ابكى او او او او او انا او او او او او او او او او من او دي او او من او او او او او او او او او او او او او او او شندين شتيتر يعني شندين فضائل وشندين مبالغات يغشعر له جل الطالب العلم وينف وينفر منه قلبه في الغالب قلب القني وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه يبادر لتكذيبه كسر قال خدمتكاري كسر تنها سال كسر خدمتكاري كسر كب هو يوي كخدمتكاري تشي ولا قال يتي وهميشه ازانه تشي فيه خوشو او شي حزناوي ايتو خزمة كاري حديثة أو اندلق حديث أجين هموش تكاني حديثة زانا فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه وبعدل تكذبه وقال الحافظ ابن حجر ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلاء الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ياكي كتير لا بلجكاني وضعي حديث بأشياء زانى حديث الموضوعة مخالفه عقل ب. عقل ما بس بأشياء العقل الصريح نك العقل الص يعني عقل غير الصريح كسانيك في فترة ينتج شوى علم لما عدي فيه ييج لا ليش لمُلحدو بذينا كان وشريبونا يان جوش منحرف حديثا مخالف أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل والشواذكة تفسير تأويلك على غيره ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة. هندج شتريش هيك. أو لا لا لا لا واقع واقع يعني واقع واقع تجربة دجي او, أو, أو يكون منافيا لدلائل الكتاب القطعية يام مخالفه بقرآن بلام شيء الدلالة القطعية شو كقرآن هم دلالة كي قطعي قطعية بس قطعي أو السنة المتواترة يعني شيء مخالفة بالسنة فلان شيء السنة المتواترة شو نك حديثك لا حديثي كتير لا أحد أو الإجماع القطعي إجماعك إجماعك شيء قطعي نك الإجماع الظني أما المعارض فمع مع إمكان الجمع فلا ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جميع الجمع المتواتر ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جميع المتواتر أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد هو هي يعني يخالف المتواتر يخالف جماعة كثيرة يان لسرمس عليك زور جورا حاتوا كصحبة هي كان وينوتوا أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدوا... الدواعي على نقله نقله بمحضر الجمع يعني كان لكانت إذا الصحابة نقلين نكردوه نقل أم كذا أو ندجرنجا برام حديث هاتوا قصيلة سأل او أو بلجية السأل مخالفة ثم لا ينقله منهم إلا واحد ومنها الإفراد بالوعيد الشديد على الأمر الصغير اشتكي زور بشوكها شتي كيزول بشوكه بالامسيكي حرشه كي العظيم على الفعل الحقير وهذا كثير في حديث القصاص والاخير راجع الى الركته قال السيوطي ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. كلا باس أهل رافضية أو بقي كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. تم كنظنيه ومن المخالف للعقل مع رواه ابن الجوزي ما رواه ابن جوزي من, من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين لا إله إلا الله لحمي علاقته لله اه بزم خالف العقل سفينة نوح طافت بالبيت سبعا سفينة كا حوت شو الطاف في كدوة ودور قعدش نيجي مقامي كده طوافي نجي دورك عنا نجي طوافي كده لا مقامي ابراهيم ما يكذب أنت <تصفيق> ها؟ ما <تصفيق> يكذب <تصفيق> والله لازم لو أنت هم خالف عقب حديثي جاني أبو بسمان كده أو سكتير أوي حديثي عرقكه عادة نجيبه حديثي عرقكه هذا زوج والفضيع بزور حديثك ما بسكت ما مساني قيل قيل يا رسول الله مما مما ربنا مما ربنا لا شيء ذو إسقاط تعال قال من ماء مسجور من ماء مسجور لا من أرض ولا من سماء لا من أرض ولا من سماء خلق خيلا فأجرها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق أي باش يعني هو كان موجودا قبل أن يخلق ثم خلق نفسه من عرق أخوي كامين بقود ذلك ديارا سبحان الله إن سفينة النوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين <تصفيق> وصلت عند المقام ركعتين فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي عن, الربيع عن الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت غرف المقام ركعتين قال نعم قراري كدوه وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا حديثك منقطعنا ما عليك بس كذواعشتي فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح يعني لا, لا نوح ولا يبال يعني وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن الشجاع الثلجي بالثاء مثلثه والجيم عن حبان بفتح الحاء المهمله والباء الموحده ابن هلال عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم مهزم بكسر كدتيرا عن شو مهزم مهزمه هنا بكسر كدتي عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرسة فأجراها فعرقت فخلق الله نفسه منها استغفر الله واتوب إليه هذا القول قول الشيخ الباني كان لاحا شيخ رحمة الله هو الثلجي تسر محمد يكوري شجاعي الثلجي عليه. هو الثلجي الحنفي قال أبو الحسنات اللكنوي في الفوائد البهية في تراجم الحنفية هو مضعف في رواية الحديث عن المحدثين وإن كان في نفسه من الكاملين قال الذهبي وقال الذهبي في ترجمته من الميزان قلت قلت وكان مع هناته هنات يعني مع ضعفه وهيب وعيبه أو ضعف عيبيشك هيب وأيب ثاتلاوة وتعبد خان قراء عباد شبه وما تساجدا في صلاة العصر ويرحم إن شاء الله يرحم إن شاء الله هم قول ذهابي في الميزان لكن لا دعي قولك الشيخ الباني والثلجي نسبة إلى الثلج بن عمر أقول إن قال ابن عدي في ترجمته من الكامل كان يضع الحديث في التشبيه، فينسبها إلى أهل الحديث يثلبهم بذلك. يعني الحديث اللي مسألة عقيدة وأسماء وصفات. وأنا ده أنا بوي رخنا بو بقري لأهل الحديث. بس الله السلام. قال السيوطي في التدريب: هذه هذا لا يضعه مسلم. يعني أم حديثي دشبه أهلي حديث داناوه أهلي سنة داناوه <تصفيق> طبعا أقل أم سنة ذا ثابت بي أبوي أم سنة ذا ثابت بي كوايك الدواء قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع محمد بن شجاع الثلجي كان زائغا في دينه وفيه أبو المهزم قال شعبه رأيته لو اعطي درهما وضع خمسين حديثا صلى الله عليه اكبر يك قد درهم يبدا فيه 50 حديثا بدروه بس درسته قولي شيخ الباني ليس ان موضوعه لا حاشا القرنق لا سيوثيق ساعه سيوثي على هذا لا يضعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع شيخ الباني أمي امي في عليه فتعصيب التهمه بابن شجاع هذا مما لا يستخدم يعني تهمه بيتنا ولا لا لا محمد كوري شجاع اما على دقيقني ما دام ان فوقه ابو المهزم يا مهزم هذا شكل السرو او سندك كسي كثير اي ايش بقولنا اي ايش بون من هما بيتي بنجاح حديث دروسك بوتيبرين محمد كري شجاع ثلجية ثم إن السند إليه منقطع سند كم وصول نية فإن ابن الجوز ساقه في أول كتابه من طريق الحاكم قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الشعراني أخبرت أخبرت بقطع نيد أخبرني أخبرت عن محمد بن شجاع الثلج بسنده المذكور وكلامي الباني بو يعني شيخ الباني يعني موضوعك كوالي اكاد ارسلنا ذكا جاري منخطئه نتوانين بلين واضعي حديثك فلان شنك ارسلنا ذكا كسك هي بنابي ابو المهزم أوه <تصفيق> لا حديث ذبل إنك انك كالوضعين اويك دو محمد يكوري شجاعي ثلجي حتى تكسل السراء وبنات وانين مادام تصريح اقناها تول السراء بلام باتشي بيت با ضعيفي جبيلا حديث والاسباب التي دعت الكذابين والوضاعين الى, إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرا باش بوشي وضاعين كذابين بوشي حديث دلوسة كندج باسلا فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم. شو كا الدين كذا بشويش علني تلي كفر دا على لباس الدشمن دا. لا لا يخلق طواجينية. برام خد كي بمسلمان دجاعة الدين بكى أو كاتزيات الراجها خلكي في خلطه. فمنهم الزنادق الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله. يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين، وهم المنافقون حق. قال حماد بن زي وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث. إن شاردها زار حديث أو نديان مع العلم حديث نبوي أجر مكركع حديث نبوي زوج يعني ناتو يعني بيقولي صد لصد النبوي حديث النبوي بس هذا الحديث هاي وناشئ يعني بيقولي كم ترى يعني علماء الريق سكان يا نبيخ وانتوا إشارة بوا يعني لو لو ما بينه يعني أول حديث ببيع مكرر طالما نقال مكرر ده زوجهرا نقال ب مكرري زوجهرا بوا شو هذا هذا الحديث الحمد لله علماء اهل السنه واهل الحديث واهل الاثر هاتونا تشيان كدوا هاتونا يعني تحقيق حديث يان صحيح وضعيف يان ليك جاكوته اذا لينيد يعني بخاري مسلم هدي شار هذا الحديث اما اقصى تقدير بهدو شانه و اقرب افراد كان ين دركي ناب نبنش هذا الحديث شو كويلة بخاري ده شيء إلا ألف أو ثمان بعكس شو أويل لا أو بيلا أي شيء إلا مقدار يعني بخاري مسلم حرهم بإفراط دكان لأقدر كي. شن حديثه؟ حديث. أيش أقربون منا إفراط دكان حديثي للصحابي للصحابي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 او بعناي او انيك حديث دسكاري كلاويتر شارسر نكلاوى شارسر كلاوى واهل سنة خويا انتوانيويانا بفضل اخواء حديث فارس النشي لدستي زنادقة وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة عشر الف حديث كعبد الكريم بن ابي العوجة قتله محمد بن سليمان العباس الامير البصر على الزندقة بعد سنة مائة وستين في خلافة المهدي، ولما اخذ لتضرب عنقه، قال لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام، يعني بجمان يا أخوي إيش كزور جريمة زور مهمة، حلال تي حرام كده حرام تي حلال, حلال كده، شو هذا الحديث ما بستوى، وكبيان ابن سمعان النهدي بيان ناوي شخصة. ابن سمعان نهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المائة صد ودعا لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه أم لفظ أحمد محمد الشاكرة كرم الله وجهه أم عبارة أم عبارة لوثة رافضية أم تصر بك الدواء نبي قبول بكريت يعني فرق بين علي لقل عمر لقل ابو بكر لقل بشوق لقل قوري الصحابيه نيا من حيث الترضي هل هميان الانشي رضي الله عنه هيكشان جاوزنا كانوا شيء كرم الله وجهه ومسي شان بيشي كرم الله وجهه يعني كرم الله وجهه اي حماه من السجود للصنم كما سجد عمر لصنم وثلاويه فضل خفض البونيه ككسي السجدي تواو في التاو توبيك حل سليمن التاو بو شونيه وتشندين كسي تريج <تصفيق> ولدوا في الاسلام وصحاب جبن صحاب جبن ابي بونج كرم الله وجهه كابو وزعم مزاعم فاسدة ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار وأحرقه بالنار وكان محمد بن سعيد بن حسان الأسد الشامي المصلوب قال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر المنصور في الزندق حديثه حديث موضوع محمد كريس سعيد النصلوب وقال أحمد بن صالح المصري كيف هيك علماء الحديث زنديق ضربت عنقه كيف زنديقه محمد بن السعيد المصلوق زنديق يعني هو زنديق ضربت عنقه وضع أربعة آلاف حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها وقال الحاكم أبو أحمد حاكمي نيسابوريني حاكمي أبو عبد الله خوان المستدرك ما كثر، وقال الحاكم أبو عبد الله أو قال الحاكم أبو أحمد كان يعني محمد بن سعيد المصلوب يضع الحديث صلب على الزندق وحكى عنه الحاكم يعني وحكى عن المصلوب أو هاي عنه يعني هو حكا عن المصلوب محمد بن سعيد الحاكم أبو عبد الله أو خواه مستدرك أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا حميد الطويل ابن تير عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله شون كده أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله أو أما حديثي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ثابتا وقال وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي يعني النبوة ومنهم أصحاب الأهواء واني شيخ البني. <تصفيق> ومع هذا كلي فقد اخرج له أي المصلوب الترمذي وابن ماجه فكانه لم يتبين له ما حاله كابو إمام الترمذي وابن ماجه حديثا هي لا لانه سنركان ذا هي كبير محمد بن سعيد المصلوب لو انها نان نسبت فكانه لم يتبين له ما حاله ومما له في سنن بن ماجه ما رواه عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين إلا بما تعلم يعني أويك علم بيتي من الكتاب والسنة حكم في وإن أشكل عليك أمر حتى تتبينه أو تكتب إلي فيه يعني إلا بيبا دليل يان خم أقدر كتواه بكتاب بنسي ورواه ابن عساكر من هذا الوجه بلفظ قال معاذ يا رسول الله أرأيت ما سئلت عنه مما لم أجده في كتاب الله ولم أسمعه منك قال اجتهد رأيك اجتهد رأيك ايشان بمهي يعني اهلي بيدعم حديثين زور خشري وعناك الشارزابن أم حديث الزور جاء ألين أو تابي غنبر الله سلم قرآن السنابون بنب نب نبلا من عقل داعي ورأي والشيخ البانيش زور لسأله موضوع قصي عن جلاك هل نسينا كاني لكتبي كاني بتابع لكتبي كتاي تلخيص كتاي منزلة السنة تضعيفهم حديثا أكاد وقصش لسلاكاه وردش ذاته وهناك رجل آخر يسمى محمد بن سعيد بن حسان الحمصي وهو مجهول وهو غير هذا ومنهم أصحاب الأهواء ومنه ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل إله من كتاب السنة وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطابي وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم عند بدعهم كالخطابي والرافضة وغيرهم قال عبد الله بن يزيد المقرئ إن رجلا من أهل بدع رجع عن بدعته كسك الأخوان شاهد حال أخوان فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه آمان وريابا بو تجربة إيه انظروا هذا الحديث يعني الحديث النبوي عمن تأخذونه هل أخوته عنو حديث كذب نجرا فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا رأينا رأيا يعني بدعه كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا وقال حماد بن سلمة أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. كابنوا كابناء على حديث وقال أبو العبا وقال أبو العباس القرطبي أم أبو العباس القرطبي أبو عبد الله القرطبي يخوان كبي إحكام نية عجتنا ليبي ككتابي المفهم شرح صحيح مسلمي هي هو قرطبي خان تفسير قرطبي نيا أما الشيخي قرطبي يقيخوا معنا الشيخي قرطبي معروف كما بسنا بلان كام ينزور معروفا إمامي قرطبي خان تفسير معروف تلا بلان أم شيخي أوا وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم أبو العباس الخطبى على شيء استجاز بعض الف استجاز بعض الفقهاء أهل الرأي استجاز أي أجازه هو استفعله بمعنى أفعله بنو سلسلبوي للتغنتش استجاز أي أجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية أما زورك يا شيء قولي طبعا أصلك زور خطير يعني فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونة بحاديثة تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا أصل ما ذهب قياس القياس الجلي ما فيه قياس جلي اتوني قال رسول الله لو حديث هذا فجائز عندنا قياس جلي بلقى قال رسول الله چونك قياس جلي وكوائت بيغنبري صلى الله عليه وسلم بذي دي چونك شريعه جواب القياس ان قال, قال رسول الله چونك يقول به حتما قياس جلي يعني واضح قياس جلي قياس واضح <تصفيق> بوي ابيني چندين حديث باسكا الكتاب كاني يانا طالما حديث جنيه حديث جنيه قياس جلي ولام متو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعريف جليد الجديد بالنسخ هو ما ثبتت علته بنص هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع بنص أو إجماع أو مقطوعا فيه, مقطوع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق او مقطوعا فيه او مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق كوكياس جليبيب بمسيو ليه اقع الى دياريك عريك رابط بنص جانص ككتاب بين سنه ين الى كيدي عريك رابط باجماع ولمن مجمع بنسرى او علاكيتي كيدي ينشي مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع ان البرع توكا هي فرع تقني لباين شيء لبين اصل ده الفرع ده كملحق قياسي كقياس المنع من الاستجمار بالدم النجس كقياس المنع كقياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف كقياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع على المنع من الاستجمار بالروثة على المنع من الاستجمار بالروثة إذا الروثة ممنوعة ها؟ بلينة صريحة ماذا؟ بلينة صريحة خلصتها؟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 أما ما ثبتت علته بنص أو أبو أو إجماع وقياس منع الحاقن من القضاء وقياس منع الحاقن من القضاء على <تصفيق> على منع الغضبان وقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان. اسا يجمع ان يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي حقين لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي مخالف شيء بيد مخالف في قواعد منهجي حكمي بده بويه تنقاي قياس كراه وتسد غضب باجماع يعني شو علي منعي قاضي كأجر يعني بعين بيت غضبان بيت اجماع ذلك كده نص زينه كده ما واروها أو مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرعي وقياس تمليك العبد وقياس تمليك العبد <تصفيق> على تمليك البهيمة السفر نفسه بهيمه ولقب عبد جمع هذا شان عليه توين مقته خوني النيت بنف الفارق بين الأصوى والفرع الأصوى والفرع لا فارقة يعني لا فرق بينهما با إجماعي شي لسر نبي ما دم ايش فارق يشت يعني او ايش او نف الفارقة استهر قياسي كيف لما نبيت ثبثت علته بنص او ثبت علته بإجماع او مقطوع فيه بنف الفارق بين الأصوى والفرع قياس جلي أي قياس واضح قياس واضح ما دام قياسك لنا نص الا كي داري كتبه قياسك لنا اجمع داري كتبه ن اصل فرع الا كانا وجه ثابت ايش قبل او ايش قبل او ايش قبل الا لفلانه لبر او شيء او قياس شنيه خفي جلينيا ونقله السخاوي نقله السخاوي في شرح الفيه العراقي والمتبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير تعالى الله بارك الله فيكم وصلى الله